كمينتك الشهيد العظيم ماري جيرجيس بسطورتنج بالاسكندرية عيد الصليب المجيد والعذا لقداشة الاد القمص بشوي كامل ليلة السابع عشر من شهر توت سنة 1693 السابق والعشرين من شهر سبتمبر سنة 1976 them in the زان بن کاماننگه لو سز گسان کی نو تغار ما جوم بی اتر رو I'm gonna Thank <laughs> you. اجتهت الملك هلانا ان تنظر فشب الصريب المقدس الذي صلب الصيد عليها فلم تمل البكة بل كانت تطلبه بالسياق والسياق حتى وجدته من اجل امانتها فيه كان فرح اليوم في السماء وعلى الارض من اجل ظهور الصليب المهم نجد الصليب الفشنة غير المائسة التي طلب السيد عليها حتى خلصنا من خطيانا قامت هلام الملكة وأخفت معها 3000 جنجي ومدت إلى ورشالين ليطلب الصليب فتشاور اليهود مع بعضهم قائلين لا بلغنا أن نموت كلنا لا نظهر لا الصليب فصلنا اليهود قائلا أيها رب إليها الكواد ضابط الكل رب الصبع وتجالف على الصاربين اصهر لنا يا ننقص السماء بشبره والأرض لقبضته إثر سبيب لكي يتمجد اسمك القدوس وفي تلك الساعة اشتركت الأرض إلى ثلاثة طرق وأعبق سيب رفيع عظيم الكرامة ولما حفروا وجدوا ثلاثة طلبان ولم يعلموا ايما هو السبيب مخلصنا وفي تلك الساعة جاز بنيت فأمر يهوز أن يدعوا نعش الميت على الأرض ولما وضع عليه الصليب الأول والثاني ولم يقم وضع الصليب الثالث فج فجلت الميت فخرس الملك إلهانا وسجدت له وجميع الشعب معنهم صارقوا قائلين مباركة رب يسوع صديله النور الذي صلب عليه حتى خلت شعبه الدلال للصليب علامة الطهر الذي أعطى المسيحيين أعطى المسيحيات قوماً طبلاً السلام للصليب الشجرة التي في السردوس التي أقصانها لأقرية تحمل كل الله السلام للصليب علامة الخلاص الذي رعاه في الطنقين في وسط السماء السلام لك أيها الصليب الذي طلبته الملكة إلانا باجتهاد حتى وجدته مع المقانير السلام للصليب الذي جعل في الواهر مرة صحولية وشرب منها الشعب المسيحي المؤمن السلام للصبيب الذي استحقق عليه من ديه حق السامري وكل الذين معه السلام للصبيب صخر المسيحيين الذي صلب عليه الرب حتى خلق شعبه السلام للصبيب المنار الزهب المصفة الذي أنار عليها المصباح الذي هو المانئين السلام للصبيب قديب خشبة الليج الذي قطر عليه دم الحمل السلام للصليب الرسم الذي لا يحل الذي في يدي العالي مكتاج المزخرة السلام للصليب الذي صلب عليه الرب فبسط يديه وجذبت الأحد إليه من قبل شجرة واحدة نحي أيادا إلى خارج الفردو ومن قبل عود الصليب المغارك رب رد إلى ربته مرة أخرى نحن أيضا معصر الصعوب أبناء بأسود كثيرين نسجد لصديب ربنا يسوع المسيح بقوله الرسول ينطق بكرامة الصليب قائلا ليس لنا أن نفتكر إلا بصديب المسيح أيها المؤمنون فنسبح ربنا يسوع المسيح ونسجد لصديبه الخشب المقدسة غير المائة نفتكر بك أيها الذي طلب عليك يسوع لأن من قبل المثال كسرنا أحرارا أفواه الورث والثيين والسبع الطرمات والملائكة يستخرين بك أيها الصديق الذي لمخلصنا الصالح نحملك على أعناقنا أيها الصديق ناصر المسيحيين بشجاعة ونطرق جهارا السلام لك أيها الصديق فرح المسيحيين الغالبين ضد المعاندين وتباتنا نحن معشر المؤمنين السلام لك أيها الصديق عزاء المؤمنين وتبات الشهدة حتى يكملوا عجباتهم السلام لك يا الصليب سلاح الغلبة السلام لك يا الصليب عرش الملك السلام لك يا الصليب علامة الخلاص السلام لك ايها الصليب النور المشرق السلام لك ايها الصليب سيف الروح السلام لك ايها الصليب قلب الالم السلام لك ايها الصليب كنز الخيرات السلام لك ايها الصليب لك ماله الدهور السلام لك ايها الصليب الذي حمله الملك الصنتين معه هو الى الحرب وقتل البربه مكرما جدا علامة الصليب الذي ليسوع المسيح الملك إلهنا الحقيقي الذي صلب على الصليب حتى يخلص جمتنا ونحن أيضا فنكرمه صارخين قائلين الصليب هو سلاحنا الصليب هو رجانا الصليب هو سداتنا في بيقاتنا وشبائدنا لأنه مبارك المسيح لهنا وصليب المحي الذي صلب عليه حتى خلصنا مخطيانا يسبحه ونمجده ونزيده علوه كصالح محب البشر ارحمنا كعاتين رحمتك امين <تصفيق> يا اتايد الربي اسوالي حلاه لا الذي خاصة فلذي دولة طار كثير إسان ربوا أن تترون ونبي ربوا أن يسمعون وأنتم فاسمعون ونبي أسمعون. أما أنتم عيون كل لا تبتر ولا زال كوم لأنها تسمع. فلست حقا المقدسة. لا تذاك قديه أن نبكرهم في حكالاتنا وكل باته التي يرحى يا رب إلهنا الذين سبقوا فرق يا ربنا يحهم المرضى الشيء لأنك أنت وحايتنا قلنا رجاءنا كلنا كلنا كل الاتفاق كلنا والسلام لا كلنا كلنا نطلب إذن رؤوت الجاذي يسيط نفراني يمشيش تريدون كيري أبني سنتقاه أعطى يؤمن أجيه إذن نام الله وانسك لسماع الإنجيل المقدس قسلاً شريك من بطارة الإنجيل لمعلم نمار يحمل بشير والتلميذ الطاهر بركاته كما علينا نور وجهك يا رب أعطيت سرورا لقلبي لأنك أنت وحدك يا رب أسكنتني رفعتم إذن الإنسان تحينا إذن تعلمون إني أنا هو ولست أفعل شيئا من ذات وحدي بل كما علمني أبي هذه أقولها. والذي أرسلني فهو معي ولم يتركني وحدي لأني أسمع في كل حين ما يرديه وإذ هو يقول هذه آمنا به كثيرون وَكَانَ مَا يَسُوعُ يَقُولُ لِلْيَهُودِ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ إِنْ أَمْتُمْ في فِي كَلَامِي فَالحَقِيقَةُ أَنْتُمْ كَلَامِذِي وَسَاعْرِفُونَ الْحَقَّ وَجَعَلَكُمُ الْحَقُّ أَحْرَارًا فَدَعُوا وَقَالُوا لَهُ نحن زرية إبراهيم ولن نتعبد لأحد قاد فكيف تقول أنت أنكم تسيرون حرارا أدابهم يسوعوا الخط الخط أقول لكم إن كل من يسمع الخطيئة فهو عبد للخطيئة والعبد ليس بثابت في البيت إلى الأباد وأما الابن فهو ثابت إلى الأباد فإن حرركم الابن تسيرون أحرارا أنا أعلم أنكم نسل إبراهيم لكنكم طلبتموني لتقتلوني لأن كلامي ليس بسابت فيكم وما رأيته عند أبي فهذا تكلم به وأما أنتم فلا سنعطموه عند أبيكم فإياه تسمعونا فجابوا وقالوا له أبونا هو إبراهيم قال لهم يسوع لو كنتم أنتم دني إبراهيم لا كنتم تعملون أعمال إبراهيم وأنتم الآن تطلبون أن تقبلوني إنسان قائلٌ وأنتم الآن تطلبون أن تقتلون لي إن كان لكم الحق الذي سمعته من الله هذا لم يفعله إبراهيم أنتم تسمعون أعمال بكم قالوا له لَيْسَ مِنَّا نُوحِي مَوْلُودُونَ مِنْ ثَمَ وَلَنَا آبٌ وَاحِدٌ وَهُوَ اللَّهُ كَانَ لَنَا هُيَاسًا لَوْ كَانَ اللَّهُ أَبُوكُمْ لَكُنْتُمْ تُحِبُّونَنِي لَئِنِّي أَنَا خَرَجْتُ مِنَ اللَّهِ وا جئت تعني لما من ذات وحدي بل هو الذي يارتك منيني وهنا نجيل بطاعة الليلة بتكلم عن الحرية ودي طبيعي شميتتنا الوعي دايما ازاي توصل لعمق فكر الصليب في حياتي كل نفس ان حراركم الابن بالحقيقة تكونين احرارا ده نجيل الليلة الحرية فما فيش حرية الا عن طريق الصليب سهل جدا ان اي واحد يتكلم عن حرية لك ربنا سخطن بيتكلم عن حرية الناس في كل المستويات في كل الاوقات وعلى جميع المرأة فالصليب حرية لأنه معروف ان الشيطان اتهجم بالصليب وجاءنا بقول معلومة جولت الرسول في رسالته الكنيتي اتجرد الرياسات والسلطين اشهرها مجهارا ظافرا بهم فيه وليس تجد فكرة بسيطة على ان اللي عمله المطيح على الصليب لم يكن عمل بسيط ولكنه جرد الرياسات والسلطين اذ اشهرهم جهارا اضافرا بهم فيه وده يريلك ان هتت معركة خطيرة جدا والرياسات كلها مطلوفة رياسات الشر رياسات الشر وقفهم كده ما اتحركوش قدامه وجراتهم من كل قوة فيهم ومن كل كرامة ومن كل عزة زي ناسين في جيش حارب جيش كده والجيس بقى انتصر على الثاني ووقف الجيش المهزوم كده رفع جيل فوق وابتدهم يجردوهم ويشهروهم جهارا اللعبة كده من حقنا ان احنا نتهزأ للشيطان بالقوات الظلم لانها لم تعد له سلطان عليه الحرية بتبتل ان عند الثالين عشان كده احنا حتى حياتنا في الكنيسة هتبكيدي بالمعمودية والمعمودية معروفة عنها ان هي دكسة مدخونين باعه للمعمودية ولما المسيح قال لبناي الجبدي هتستطيعان ان تشرب الكأس التي انا اشربها هتصبغان بالصبغة التي انا اصبغ بها عشان تجلتوا عن يميني طب ايه الصبغة كلمة صبغة يعني معمودية، لأن الكلمة واحدة بتاعت يعني هي الصبغة، فالصبغة فشرواني كاس في الكاس هي اللي بيها. والكاس هو الصليب، موت وحياة. معه معه معه كلمة معه دي. توري ان المعمودية عمل غير منفصل بطاعة عن الصليب مجفونين معه بالمعمودية فبداية حياتي انا كمسيحي مداخر تباير في, في الكليسة وتقول لي صابقوه ملامح الحرية هنا اقول لك ايوه عارف عشان تفهم الحتة دي ارجع كده للبحر الاحمر في العهد القديم وشوف البحر نسقوق كده وفرعون جرقان والشعب في البر الثاني فرحان، فإحنا معشر المسيحيين الذين عبرنا بحر المعمودية نتهلل ونفرح لأن المعمودية هي العبور بتاعنا من الموت للحياة وهي العلانة اللي بتحدد أن أولاد الله في البرية عادين جو أسوار المعمودية محوطين بالبحر الأحمر ولكن العدو لا يستطيع أن يقترب منهم فحياةنا حررتنا في طريق النعم مدين. ربنا سبحانه قال من أراد أن يكون ليش الميزان ينكر نفسه أحمل صليبه الدعم. فالصليب في حياتنا في حياة المسيح هو تداعية للمسيح تداعية والتداعية حدثها المسيح في ثلاثة نعم ينكر نفسه يحمل صليبه والدعم. وانكر الزاة او انكر النفس انكر النفس اللي هي اللي كنا اتكلمنا عن الشطان هو قفض من الزاة بتاعشي انا انكر الزاة هي دي بداية الحرية ولا يمكن الانسان ان يفض الى الحرية الحكيسية من ذاته كلا اذا اتغرس الصليب جوه قلبه وحمل صليبه وطبع مخلطه والقاية دي حطها المسيح كعلامة شرق لكل نفس تريد ان تتبعه لا يقدر احد ان يأشي ورائي ان لم ينكر نفسه ويحمل صليبه ويدبعني فصله الذات مهم صاله الذات مهم عاشيل عدتين احنا النهاردة بنهرب منه عاشيل ايه احنا النهاردة بنهرب منه كان عندنا بطرف كبير وكان بيحكي بذاته وراح لابع اعترافه وقال له اعمل ايه بحس الكرامة كده وبينانا واعني مكرم عن الناس قال له تطلب ذاتك وتنزل بالليل تنسح المراحيب وتحت البطرخانة كل ميلة كل ميلة وتطلع عكس الحياة تقعد على كرسيته وتستقبل الناس هل كل واحد مننا تدريب لصالب ذاتك إذا كلمة نبهنا لهذا فهل كل واحد مننا تدريب فين ذاتك بتتضخم في حاسة في البيت مع أخواتك في العمل في مركزك جوه نفسه شوف منين شوف منين شوف منين تستطيع ان تسلب هاجه الذات وانغر الصليب ربنا يسوع المسيح النهاردة كان انجيل السبهية عن زكة زكة ازاي يطلع عن الشجرة زكة صاحب المركز الكبير زكة فجأة كده انغر الصليب ربنا يسوع المسيح فدات على كرمته فطلع فوق الشجرة نتزكت عليه وكان يتطلع على اللي يراه باني وقالك خياني طب في الناس دي قال ناهم ليش الناس محتاج ازكى الكرامة انت رأيت عشرين كبير محتاج لكرامة تاني مع المسيح قال مش محتاج لحاجة دا انا محتاج له هو ويدخل بيتي دا يبقى كرم كبير جدا صلوا ذاتي اعجائي مأساة الانسان النهاردة وكلنا بنهرب منها نسمع عن اداء الدستين مضى حياتهم في جهات ضد الزيت لكن النهاردة كل واحد عاوز انا عاوز ابقى معلم وانا عاوز ابقى كبير لا يريد انسان ان يكون صغير افنى موضوع وطل الارجل وموضوع من اراد ان يكون عظيما فلا يكون خادما للكل دي كلام نعنوه في الوعي نعنوه للإستهلاك كده الوقفي. لكن لا يمكن ان يمارس في حياتنا في هذا الجيل الصعب جدا لكن نحط في ما تكشف قال لنا ارادا يكون لي تليس ان في اختيار الي ينكر نفسه يحمل صليبه كل يوم ويبعني صليب حررني من عبودية الشيطان صليب اعطاني نعمة البنوة خطرت وحر لعني ابني ومش عد صليب حررني من الزاك صليب حررني من شهوات الجثث الذين هم للمسيح قد طلب العالم مع الاهواء والشهوات معلمنا بولس الرسول بيقول كده الصليب في حياته اصبح جزء من يقول مع المسيح خلص صليب حررني من اهواء شهواتي مين مننا ما بيستكفيش من شهوات العالم مين مننا ما بيستكفيش من طبعته مين ما بيستكفيش من طبعته إني استكتت من طبعتك فأعرف أنه ليس لك لي خلاص إلا في صليب المسيح أتأكد تماماً أن الذين ينادين بالحرية لا يعرفون شيئاً عنها إلا إذا انغرت الصليب في حياتهم لأن أقوله كالرسول بعد أقوله مع المسيح صليب فأعلى أحيى أنا بل المسيح يا حيات في حيات الشر الأولى عاصم عبد الله الخطيب جاء نزول كتاب الموت النونه وكتب بعد توبه التوبه سبيل اتطلب فيه شهواته اهواءه جات الدم تسال عليه الا غصيمه الطلب وما قلت له امال مين اللي موجوده لها المفتاح التوبه في حياتنا صلب للذات صلب شهوات الجسد مين يعيش من غير طليب قولي النهاردة الصليب ده مش زينة مين يعيش من غير طليب يا حباي مين يقدر يعيش مننا من غير حياة طوبة مين مننا مش عاوز يصلب ذاته كل يوم كوتيت المسيح مين مش عاوز يوم تركاته مين عاوز يصلب اهواء وشهواته هذا كله لا يتم إلا بطليب ربنا يسوع المسيح إذن الطليب حياتنا والذي يعيش بدون فكر في الصليب وتلامس مع الصليب وتداخل الصليب في حياته هو انسان غريب عن المسيح والذي يتحدث عن عطايا الروح القدس هو بدون صليب ايضا هو انسان يتكلم في الهواء لان الروح القدس كان مرتبط بالصليب ربنا يسوع المسيح الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد لان يسوع لم يكن قد طلب بعد او لم يكن قد مجد معه ليس هناك طريق لعمل روح ربنا في حياتي الا طريق الصليب والصليب هو كان المدخل لعمل الروح القدس في حياة الانسان احنا معشر المسيحيين بنقول ان المسيح حي فينا ولا نحيا نحن بل المسيح فينا لا يستطيع المسيح ان يقول هذا الا اذ قال الجزء الاولان من الاية مع المسيح صليب الصليب حياتك، الصليب حريتك، والصليب هو سلطان على العالم، على الشيطان، وعلى الجسد. ودمق عمرك الطويل تعيشه، تعيشه اختبارات الصليب. تعيش عمرك كله تختبر الثقة، وتختبر قوة القيامة، وتختبر صلب الجسد، تختبر صلب الشهوات، تختبر تختبر صلب النفس. لقيت. كل روحنا حرة طريقة في إيدين المسيح تحررت انطلقت من سجن هذا العالم الصليب هو طريقنا للحرية أيضا يا أخي قاتل الثليب أيضا هو العلامة المرهوضة من العالم <تصفيق> الذي يستخر بها أولاد الله ولكنها جهالة عند عند زير المؤمنين ولكنها تقوى لها هاجل علامة ان ايه عن الصليب وصل بالجسد مع الاهواء والشهوات انتكلمت مع ناس علماء زي لنانيين يقولون انها جهالة ايه مع معناك يحب العالم ويحب مرضه يقولك دي عفرة جفانة الزير اللي عاوزين ناخد حقنا وكرمتنا ومجدنا مجدنا بالعالم كفوان عاوزين ناخد الحق بتاعنا فالصليب ده بيعطرنا ارفعوا بالصليب كده خلينا نعرف نشوف طريقنا ونثبت مركزنا في العالم والعالم ده بيتكلم عن المركز بتاعه وعن ازاي حققناه ومش حققناه ولكن ما تنسوش يا اخوتي يوم سمعت الشيخ مخلل اللي بيهرب المجد على الجراحين سنبد وقال هذا الطفل مولود لقيام للسقوط وقيام تسريح ولعلامة تقاوم فتظل هذه العملية تقاوم يتكلم واحد يقول لي إيش هي أنا كنيسيا في كليسة الست العدرة والآن باكرولو في كيلواترة مش رابيني الدول على تصريح أجلا كل كلام اللي عملناه ده برضو مش رابيني التصريح وإيش هي أنا مثلا الجامع بسرعة يقولوني أنت دي علامة صحية وظليمة الكنيسة تجبني بالصديب الكنيسة تجبني بالصديب وليس قدامها ده طيب تشيله عشان الكنيسة لما نقاش فيها صديب الكنيسة لما جاي براً تقدر كده معاك كان الف دولار تشتري الكنيسة سعنا نتقول لك تستطيع تشتري الكنيسة تشتري الكنيسة لكن احنا هنا لان احنا نشتريها الزا protec الكنيسة تبقى صديب لوحد بعد طياق سحكي لأجائلك قصص الكنيسة لهم القصص الصديب ولا علامة تصور ابدا سداني مش من الناس الشيطان يكره الصليب وبالحرة الناس بحرة الناس ومش ممكن أنا مش قادر أتصور مش اتصور أصور اللي تديني كده بترحيب وقولها الصدال وكذا مسرح لك تبدو كنيسة في في هذا مش هذا المنظر الكلمة يعني الكلمة لا يمكن كفها فيها سماء ربنا وشاعر فيها ويقدر ما كان الصليب يقاوم في حياة المسيحيين كان يقاوم ايضا في حياة في شكل الطوب اللي مبني للخميثة يعني ما في الطوب ده المكرس بالميرون طوب المنظر الخميثة اللي حلها صليب المسيح ده بيسبب لها لعلامة التقاوم هذا صليبنا لكن هو ده فرحنا لأنه هو ده جلبتنا لأنه سبيبنا يحمل حبائي يحمل فيه, فيه كل كنوز فرح الحرية اللي دعها كانوا في السجون وكانوا بيرتلوا فرحانين كانوا بحرموهم من حقوقهم المدنية وكانوا بيرجعوا يقولوا حسبوا اهلا كانوا رجعوا فرحون لأنهم حسبوا اهلا ان من اجل اسم المسيح كل ما ترى في العالم حسبورت في صليب ربنا يسوع المسيح. الخطار من المسيحيين هذا ما عندنا كلمة. دي. لكننا ربحنا المسيح، ربحنا الصليب، صليب له ريح عطرة، صليب المعلق عليه ربنا يسوع المسيح موضوع مش في جراحات البنات ويشفي في شهواتنا ويشبع بعد نفوسنا العطشانة. كيف كانت تكون المسيحية بدون صليب؟ لا يمكن يا حبائي لا يمكن زي من يومي أحد أباء ناس نسيحية بلا صبيل كعرض بلا عريس فرح معمود بس جيد على العريف ملعهور كل حاجة جاهزة معدل مع العريس نسيحية من غير صبيل ليس لها طعم صعب ولا يمكن أن تكون عرض لكن تكرم شيء بالأنشاء بإذن كده اخرجني يا بنات في مين. نظرنا الملك سليمان نظرنا المسيح في يوم عرضه وفرح قلبه فين انت ده يوم كده يوم عرشه وفرح قلبه في اليوم الذي توجته امه بالاكليل كلمته بالاكليل على التاج المسيح ملك سليمان رامز المسيح عمل لنفسه تختم عرش سليمان قاعدة اردوان لونه احمر الدم مغرعه من تحت ومرسوح محبة وكل خوف في الثلوب احبائي الثقة التي لا تنتهي في محبة ربنا اذا واحد شكتت قالك ربنا احبة قل له بص شوف جراحة مستوح عشانك الثلوب طريق في باتنا تعالوا لي يا جميع المتعدين وانا اريحكم الصليب مسرتنه المزمور تسعة آية اللي هو بتاع الباكرة باكر آية ثلاثة أو أربعة بيقول أعتى لعبيده علامة ليهربوا من وكر القدوس المسيح أعتى لعبيده لللبيد علامة ليهربوا من وكر القدوس وخلاص ريوال له كده شوف اللي عليهم ثمة الصليب وفرشهم ورحيهم دولك لا يمكن من الموت الثاني كله سلطان عليهم فالصليب أحبائي هو مركز الحب في المسيحية أين تقدر الصور تفئيه تكون عبادتنا ربنا تجأ فروض تردم تكون كده ومن غير الصليب لكن ما أجمل الإنسان يرتع تحت قدمي المسيح ويقبل القدمين اللتان أعطقتان من طريق الضلالة ما أجمل الإنسان يرتع في أحضان الصليب عيث الازرع مفتوحة ما اجمل انسان يتأمل في كل حتى صغيرة في الصبيب لكي يرى فيها شفاء لنفسه عايز اختم من الكلام بتاعنا النهاردة متجريب صغير نفس المشهد اجتماعنا يوم الخميس كنا بني في ثلاثة الحلوة بتاعتنا ركبت لنا صلوات جميلة في الإيكوبية ثلاثة الساعة الساعة جيتت آلس ساعة 12 الظهر 12 الظهر ساعة صلب المسيح ودلوقتي حدش عنده عذر ولا نبنته لأن عندك ميكروفون وعندك أدام الظهر كل حتى في شغل فيه مصدقين فيه بتاع يقول ناكين يصل الظهر الساعة تنشر الظهر لدرجة ان انا تخيلت كده في اليوم الاخير لما يقول ربنا ما كنتوش بتفكروا صليبي ليه. يقول له كل ابن ويطلع واحد يقول له ده انا كنت عندي ده في الميكروفون قدام باتهم ما كانوش بانشو على حاجة ده هم بس بقوله كده ويقول ثلاث الساعة تنشر بيه كلام عظيم جدا وجميل. كلام جميل. انت تروح المينا في اقره وبدل واجب بتاعك وتبقى عايف في المينا صليب تمام احنا قلنا نستني طريق الحريه طب قلنا تقول من ازاي اهو بيجي في المزمور ال ال 60 بكل مزمور ال ال 56 في اول ثلاث ستة اول مزمور ثاني مزمور نقول ارحمنا الله حم. فإن عليك توكلت نفسي وبيظل جناحيك اعتصم اعتصم الى ان يعبر الاسم وربنا ما ليش جناحك ومش جناحك جرعة طريق حشوف داود النبي جعاني النبوة الجميل يقول ارحمني الله ارحمني فإن عليك توكلت نفسي وبيظل جناحيك اعتصم الى ان يعبر الاسم عشان كده داود في المزمور تتعين يقول ايه انه هو بيعتصم تحت ظل جناحيك استاكن في ستر العليا الصليح في ظل اله السماء وبعدين يعتصم بظل جناحيك وبيقولي نجيني من شيطان الظهيرة انا معتصم بالصليب، شيطان ما يبرش يقرب مني ابلا رأت الظهيرة ده الظهرية فت تجارب العالم وفست على العمل وفست الهيضة وفست حاجات كثيرة حيبقى صليب ربنا يسوع المسيح هو المكان اللي احنا نعتقل فيه الى ان يعبر الاسم فا اذا الخطيئة او الاسم دي موضوع عادش لكن ولد ربنا المعتصمين بصليبه مقدرش يقرب منه مزمور اللي وراه على طول وقلت لهوت استمع يا الله ارسل بكلي صرت رجاي وبرضا حطيرنا انت وقت العجو فاسكن في مسكنك للضهر واسكن بظل بسر جنحي راجع ثاني بيتكلم عن جنحي ربنا مزمور اللي بعدين يقولت لهوت لانك شرت ليه عاونا وبظل جنحيك ابتعدك ابتعدك المزمور الأولاني بيقوله اعتصم بظل جناحيك بسكر جناحيك المزمور الثالث يقوله اصفل بسكر جناحيك المزمور الثالث يقوله وبظل جناحيك افتهج اعتصم وأصفل وأفتهج كل ده في الطريق بظل جناحيين ربنا يسوع المسلم هي دي ساعة تتنسي يا حباي رأيوك لو احنا ككنيسه كلنا اخذنا هذا التدريب ان كل واحد في عمله وبيته يفكر الايات ديت او يحفظ المداير الصغيره ديت ويستظل بجناحيه يعتصم بجناحين ربنا يسوع المسيح لن يعبر الرد ويستظل ويعيش في كلامه الكامل تحت ظل الصليب ونمره 3 يتحول الى بهجه وفرح ويبتهج بظل جناحين ربنا يسوع المسيح يعتصم ويستطل ويجتهد وثلاثة ساعة ستة كلها مزامير جميلة بتوري كده على اني في حرب دائرة ولكن معانا سلاح هوت يقول له كده هوت يقول له اللهم يتخذ لي يا رب اسرع وفي الآخر يقول له مسكين وفقير ومرة ثانية يقول له امل يا رب اسمعني اني لاني مسكين وبائس وبيت. واخر مزمور في ثلاثة ساعة ستة اخر مزمور في ثلاثة ساعة ستة يتكلم فيه عن ملك ربنا والصليب هو مكان الملك لانه بيقول كده الرب قد ملك ولبس الجلال ده المزمور الاخراني وده يوري ان الصليب هو الطريقة الوحيدة ان ربنا يملك بقى الثلاثة الساعة تقع المزمور الأولان يقول الرب قد ملك على خشبة ملك على خشبة انت بتصلت أبانا له بتقوله ليأتي ملكوتك قملك يا ربي انت ملكت على خشبة ألزأ الصليب دا في حياتي عشان أقول الرب قد ملك لو أنا خليت ثلاثة الساعة الساعة دي كل يوم مش دي طريقة لأن الصبيب ربنا يشوع المشيخ يسبب فيها اخفط اللي تخفض منها وقول اللي تقوله ما أجمل القطع الجميلة يقول ايه صنعت فلاصة في وسط الارض كلها عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب للعالم كله. ما اجمل الانجيل لقول طوبة للمساكين بالروح اللي اعتصموا الصليب المسيح اللي قالوا له احنا متاكين ومن نجبر صليبك فالجالية دي من نجبر صليبك احنا متاكين ليهم ملكوت السماء. طوبة للمسرودين من اجل البر حاملين صليب ربنا نعسوع المسيح اللي اضايقوا وتعبوا في العالم من اجل المسيح اللي قبلوا تجاربهم من اجل المسيح بشكر اللي ما تزمروش على احكام ربنا طوبة اللي هؤلاء لان ليهم ملكوت السماء لانهم معتصمين بصبيب المسيح من هو المعتصم بصبيب المسيح الا النفس المسكينة التي لم تجد رجاءها في العالم فاعتصمت بصبيب ربنا يسوع المسيح. عشان كده ليه حق الرسيل يقول حاشا لي أن أستفر إلا بصليب ربنا عسوى النصيص الذي به قد خلق العالم منه وأنا بالعالم ايه رأيك يا حبائي يكون عيد صليب دميلي أنه نمارس هذه الصلاة ونذكر ربنا عسوى الذي صنع خلاصا في وسط الأرض كلها ساعة 12 الظهر من لما رفع يديه الطراثين على عوض الصليب كل لهذا كل الأمم تقول المجد لك رب ويصبح الصليب هو فرحتنا وهو طريق حريتنا وطريق صلبنا لزواتنا ولأهوائنا وشواتنا وطريق خلاصنا وهو الصليب الذي نعططهم به ونستظل تحت شفر جناحين ونبتهج أيضا به هو يكون ينبوع فرح وسلام لكل المسيحيين المتنسيحين اتن انت بتعيد للصليب عديد العيد ده اللي هو سبحتاشر سوف والعيد الثاني اللي هو عاشرة برامهات ده عيد ظهور الصليب والتاني عيد رجوع الصليب وتصلب بالنجمة الحلوة للحراكس ومن اكرام من للصليب بتعمل له احتفال مخصوص باكر صبح بدري قبل الهداف نسميه دورة الصليب الكتاب ده في المكتبة ممكن ان انت تسأل عنه وانت نازل مهمة وفي وفيه كلها انجيل انجيل يعني ممكن انت لو تيجي بدري الصبح وتحضر معنا دورة الصليب وتعيد عيد حلو كده وتبقى بداية جميلة يدخل الصليب في عمق حياتك ال ال تسهل الكتاب ده كده وتعرف يعني ايه دورة الصليب دي بيعملوا فيها ايه وبيعرف فيها ايه وايه سبب ان انت تتقرى الانجيل ديت والحاجات الجميلة ديت، فربنا يعيد علينا العيد داب الخير والبركة على كنيسة كلها ويدينا بركات الصليب اليمنبوة الذي لا يمنع أبدا الذي يروي كل المسيحيين لاهنا المقدسة أبدا.